وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإن فا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 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائ يكونوا خيرا منهم عسائ يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ما سأيكن خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بأس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فَأُولَئِكَ همُ الظَّالِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا